علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي يا ولي لاي لوج لك يا ابو حسين يا علي قتل الامام التوج براس لديه يا علي يا الامام التوج براس لديه يا علي, يا علي والشرف والدار يا هادينا يا علي امرك يا, يا والينا يا علي سمع نداء الاحباب علي علي داحل الباب سمع نداء الاحباب علي علي داحل الباب نا حبك من عشق حب يا نا اول الحب يا نا علي يا علي اترك يا والينا يا علي يا علي اليوم هالخطمه غاب علي علي راح الحب واليوم هالخطمه غاب علي علي راح الحب علي علي ابو محله تويجك علمن المختار علي وقف وتكفنا كل ما الهوى يسرى يا علي ويا محله تويجك علمن المختار علي وقف وتكفنا كل ما الهوى يسرى يا علي كفك وكف تحولا لنفخار ابن شمس خطينا علي يا علي امرق يا والينا علي يا علي موعدنا على الباب علي علي دحل الباب علي علي دحل الباب علي علي <تصفيق> احلى صوره رسمتلك المحروه يا علي, علي لون هبل وان التراف فالقيوم يا, يا علي يا احلى صوره رسمتلك المحروه يا علي لون هبل وان التراف فالقيوم يا علي يا رب الفخر الاله حبني يوم يعرض حي للفخر الاله حبني يوم الاطياب علي علي ساحل البحر يا كل الاطياب علي علي ساحل البحر علي علي يا علي علي ساحل علي علي يا ابو تراب علي علي ساحل البحر كل والتوزيع لي فما